محتين مقنعير أوصهم لا يرتد إليهم طرفهم محتين مقنعير أوصهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذي فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم.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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز إن ذو انتقام فلا تحسبن إن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا الله لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران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 وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَحْلَمُوا وَلِيَحْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَحْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرُوا أُولِي الْأَلْبَابِ